وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمع الباب السادس وقول المصنف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل ما تدعون من دون الله؟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 التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ومن بداية هذا الباب إلى نهاية الكتاب إلى نهاية الكتاب سأشرع المصنف في ذكر أنواع وفروع لمسألة التوحيد الإلهية وسيتطرق في بعض الأبواب لتوحيد الأسماء والصفات وفي بعض الأبواب للقدر فروع المسألة فروع مسألة توحيد الإلهية وركز المصنف ورحمه الله على ما يكسر وقوعه في الناس وما عمت به البلوى ودائما ما يترجم للباب ثم يأتي بالأدلة التي تشهد أو يستدل بها على هذه الترجمة لا هو الباب ذا ال على النسخة بتاعت ألفريان الماب للسادس. والنسخة دي صراحة أضبط في التحقيق. أنا قلت حضراتكم عليها في أول الشرح نسخة ألفريان هي أضبط في التحقيق. تحقيق المخطوط. لكن طبعاً هو فيها عيب خطير إنه ما المسائل. فبتلا بضطر اقرأ من النسخة دي. لكن هي ما فيش المسائل. لكن هي في التحقيق. تحقيق النص هي أضبط. هي أضبط. لو جينا العنوان هنلاقي بابه باب من الشرك ولم يفصل هو شرك أصغر ولا شرك أكبر ولا يشمل النوعين لبس الحلقة والخيط ونحوهما يبقى مش حلقة وخيط بس ونحوهما حظازة كمسة وخميسة على فردة الحذاء على الأرض الشط نجمة البحر ونحوهما لرفع البلاء أي بعد أن يقع هو أعفي البلاء في عزر الفار أو دفعه يعني قبل وقوعه يبقى باب من الشرك إحنا نفهم نفهمه عشان زي الشيخ السعدي رحمه الله الشيخ ناصر السعدي يقول وحتى يفهم هذا الباب لابد من فهم قاعدة الأسباب إيه قاعدة الأسباب إحنا خدناها طبعا في العام الماضي في تمهيده لكن لا بأس أن نكررها مرة أخرى إيه قاعدة الأسباب القاعدة الشرعية فهم الأسباب إيه هي؟ نقول أن الأسباب نوعان أسباب شرعية وأسباب كونية والأطبط نقول أسباب ظاهرة وأسباب بطن أما الأسباب الظاهرة اللي بنسمي الأسباب الكونية فهي ما يتم إدراكه بالحواس وهي أمر مشاهد يمكن لأي إنسان أنه يصل إلى أن هذا السبب يفضل لهذه النتيجة زي أن النار سبب للإحراق الثلج سبب للتبريد الإطلاق النار أو الضرب بالسيف سبب للقتل وإزهاق الروح خلاص؟ ده سبب اسمه سبب إيه؟ كوني والأسباب الباطنة هي الأسباب التي لا يمكن معرفة أنها سبب إلا بالشرف كالصدق سبب لزيادة الرزق صلة الرحم سبب للبركة في العمر ولزيادة المال زي إن رقي الص الشرعية سبب للشفاء من الأمراض. العسل والعسل والحبة البركة بيكتمع فيها الاثنين. معنى الشرع والمعنى الايه؟ كون آم. ده لتأدلة على أنه سبب للشفاء، وكذلك تم رصد ذلك بالتجارب المعملية وغيرها. طيب، الأسباب الباطنة والأسباب الظاهرة دي كل واحد منهم بينقسم لقسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. فمثلا أسباب الظاهرة للكونية ديت في منها المشروع هو جائز شرعا وفي منها الممنوع فالقتل سبب لإزهاق الروح وخروج الروح بس ده سبب إيه؟ غير مشروع إذا كان بغير حق كذلك السرقة سبب لأنك تحصل المال واحد هيروح يسرق يجيب سبب بس ده سبب غير غير مشروع زي أن الخمرة سبب في حدوث بعض النشوة و نوع من المرح أو النشوة أو اعتدال المزاج. طب ده دي نتيجة بس هل استاذ ده مشروع؟ لا وكذلك المخدرات كلها كل الأسباب الكونية دي نقول في منها المشروع وفي منها غير المشروع. كذلك الأسباب البطنة في منها المشروع وفي منها غير المشروع. يعني السحر بيؤثر في الأبدان. ويؤثر في العقول ومنهما يمرض ومنهما يقتل لكن هل استحر مشروع؟ لا مش مشروع طب احنا عرفنا انه يؤثر بالدليل قال تعالى فيتعلمون من هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضررين به من احد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يبقى دل على انه ده سبب بطنه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحسد قد يكون سبب لزوال النعم والعين سبب لزوال النعم صح؟ العين حق العين تدخل الرجل القبر تدخل الجمل القد والحسد ما ذكر في القرآن ما ذكر في الحديث على ما يقتل أحدكم صاحب أهل برك إبقى دي أسباب بطنة لكنها غير مشروعة إحنا عرفنا عن طريق الشرع إن هذه الأشياء أسباب تؤدي إلى نتائج لكن لم يأذن الله فيها ولم يشرعها لنا خلاص كده تصورنا قاعدة الأسبابية. دي طيب إيه اللي يلزمنا بقى في التعامل مع السباب الناس فيها طرفان ووسط طرف يغالي جدا في نفي الأسباب حتى نقولك إيه؟ إن, الس... إن الماء ليس سببا للري والنار ليس سببا للإحراق والسم ليس سببا للقتل وهؤلاء كما يقول ابن القيم في المدارج هؤلاء هم أتباع جاهم وكذلك من نحى نحوهم من الأشاعرة اللي هم بينفوا السبب أسباب ملهاش تأثير حتى عشان خطر تعرف الكلامهم ده في أصول الفقه هتيجي تلاقيهم هم بيعرف السبب عشان أغلبهم أشعرة يقولوا إيه هو ما يحدث الإيه الحكم عنده لا به صح طب ليه عنده لبي عايزوا يقولوا ما لش تأثيره؟ وتأو أصل النزعة دي جاية من الإيه؟ من الجزء العقدي إن السبب ما بيأثرش في النتيج. لو أنت فتحت تفسير القرطبي هيوصل في بداية التفسير كده إن معلوم كده إن السكين لا تقطع وإنما يحدث القطع عندها. ربنا بيأخذلك القطع عند مرور السكين على الشيء. فالسكين ليست سبب للقطع. وعشان كده العلماء بيقولوا وإيه؟ المستحيلات أربعة. بيعدوا منها إيه أو خمسة؟ بيعدوا منها إيه؟ كسب الأشعار. يقولك المستحيلات ومن الغولة دي الغلانية عدي من المستحيلات أو الخرافات ما تعرش تصدقها والعنقاء والخل الوفي ومنها كسب الأشعار. كسب كسب الأشعار إيه اللي هو الطريقة دي إن ليك إرادة ومشيئة أفعلك تقع عندها لا بها في الواقع هي نفس كلام جبرية بس أثبتوا الإرادة عشان النصوص. خلاص كده؟ فا الطرف الأولًا بينفي الأسباب خلاص، ودولة اللي بيعده إني ترك الأسباب هو التوكل، ودول عشان كده ما بيستقبلوش المعاصي، لك هي الإرادة الكونية شغالة مع كل، واللي بيعمل معصية ده محقق لإرادة الكونية، وهو ده الكلام اللي ابن القيم رابع عليه في مدرج السليكم بقى على الهروي رحمه الله، ما كان بيقول يا شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا الهروي يعني، ولكن الحق حب في الأماكن اللي زي دي بقى من المواضع الم اللي عليه مس هذا الموضوع كان بيقول أن رؤية العارف بال بالقدر أو استشعار العارف بالقدر لم يدع له استحسن حسن ولا استقباح سيئة رضع عليه بقى بيوث ملائز ليه ليه ما استقباحش سيئة ده ما ينفعش بقى. هو دي وبالتالي دولت عندهم نفي الأسباب وشايفين أن الأخذ بالأسباب ده قطح في التوكل وفي ناس تانية بقى على العكس من كده تماما غلوه في إثبات الأسباب لأي حاجة شوية تراب يخويه ده سبب ده الحلقة ده سبب ده الودع ده سبب ده الخضة ده سبب غلوه بقى في الإيه؟ في إثبات أسباب وليس يدل عليها شرح ولا يدل عليها واقع يعني ليس تثبتت بكونها أسباب كونية دلت عليها التجارب ولا ثبتت بالأدلة الإيه؟ الشرعية زي كان بعضهم هنا مثلا بعض المشهورين عندنا هنا في المدينة كان يقول لك إيه اللي يقول يا سميع 100 مرة وودانه بتوجعه يصحى طب يا عم منين لك الكلام ده انت جبت الكلام ده منين ده مش معنى 100 مره طب ليه مش 150 وخمسين مرة مش معنى يا سميع هو كده وعامل ورقه بقى كاملة كده اللي يقول يا سميع 100 مرة يحصل له ايه واللي يقول يا بصره اه واخد بالك فطبعا ده ما ينفعش بقى ده اسمه كذب على الشرع وكذب على الايه على القدر زي واحد تلاقيه معلق في التاكسي بتاعه 5 وخميسه تقول له ايه ده يا اسطى اللي انت معلق ده؟ يقول لك ده عشان الحسد تقول له هو مين اللي بيدفع الحسد؟ يقول لك ربنا طب انت معلق دي ليه؟ عشان الحسد خلاص يبقى ما ينفعش ان ربنا بيدفع الحسد تقول له هل دي سبب لدفع الحسد؟ هل دي سبب ثبت في الشرع ان سبب لدفع الحسد؟ لا ما ثبتش يبقى انزعها فانها لا تزيدك إلا ايه؟ وهن لذلك نقول له ده فهم القاعدة دي بقى. انك ما ينفعش تجد ان بعض الشباب لابس اسورة كده او بتاع جلدة ايه ده يا حبيبي يقول لك ده حظازة يعني ايه حظازة يا حبيبي يعني يجيب الحظة طب ايه علاقة ده بالحظة يعني ايه علاقة الجلدة ديته او اسورة الجلدي دي بالحظة فيش علاقة مفيش علاقة ده كذب على الشرع وكذب على الايه؟ على القدر كما يقول السعدي رحمه الله ان الحق بقى في الوسط دائما هو ايه بقى ان انت تثبت الاسباب الشرعيه والكونيه خلاص وبعد ما تثبت الأسباب الشرعيه يبقى اول حاجه تلزمنا فقعه لازم اثبات الاسباب الشرعيه اللي دل عليها الادله والاسباب الايه الكونيه او الاسباب الظاهره والاسباب تاني نقطة اللي يلزمنا في قاعدة الأسباب دي إيه؟ فعل الأسباب المشروعه سواء بقى ظاهرة أو, أو بطمة ثالث حاجة عدم تعلق القلب بالسبب وإنما تع... يتعلق القلب بمسبب الأسباب لأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهذه الأسباب لا تؤدي إلى نتائجها إلا بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى ثلاث مؤدولة بطولة قضية الأخذ بسأسباب إذن كما قيل التعلق بالأسباب خلل في التوحيد وإنكار الأسباب خلل في العقل وترك الأسباب مع الاعتراف بها خلل في الشرق إنكار الأسباب خلل في العقل يعني إيه؟ يعني هل يقولك إيه أنا لو قفت قدام الأطر مش في الموت إيبا مجنون ولا ولا مش كلام وفي عقل هقولك مثل دولة وإيه نفي دها مش عقله، إنكار الأسباب ده إيه ده خلل في العقل، أسباب مشاهدة. طيب ترك الأسباب مع الاعتراف بيها ده خلل شرعي، في واحد عارف إني يلزم شرعًا الساعي للكسب ولينفق على نفسه ابنه ونائم في البيت ولكن لو ربنا قدر له إيه هيجي له رزقه، له أنت كده خالفت الشرع. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق تتوكلت ورزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماصة وتروح بطان وقال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فلا بدك تمشي بدك تسعى وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد قط خيرا من إيه؟ من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم عندك حديث كثير جدا بتأمر بالعمل ما ينفعش انت بقى تدور والدورش و... بقى يقعد فين في البيت ويترك السبب مع اعترافه ان ده سبب بس يترك ويقولك ده توكل لا ده مش توكل انت كده مخالف للشرع التوكل ايه هو بقى اول حاجة ان تعلم ان الامر بيد الله وان ما شاء الله كان ولا بشر علم يقيني دي ال... ال... الاساس الخرسانه اللي هيقوم عليها بناء التوحيد اللي بتبقى مدفونه في الارض العلم اليقيني الجازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الأمر كله لله وبعدين يترتب على ذلك بقى حقيقة التوحيد هو تعلق القلب بالله في إحداث الأمر المرجو أو النتائج المرجو مع الأخذ بالإيه بالأسباب امتثالا للشرع طب التوكل ده يسمر إيه يسمى الرضا عن الله أي نتيجة تطلع انت راضع لأنها قدر وبعز يقول الإمام بالقدر يبقى ده الفهم المنضبط لقضية الأسباب وقضية التوكل والأخذ الأسباب من عدم طيب هيبقى يبقى المقطة التي أريد نحررها هنا التعلق بالأسباب اللي هي مش أسباب مخلفتها توصل لحد فين نقول من تعلق بسبب على أنه هو المنشئ للفعل استقلالا وأنه خارج عن مشيئة الله فهذا شرك أكبر في الربوبي طيب ومن تعلق بشيء على أنه سبب وليس بسبب فهذا كاذب على الشرع وكاذب على القدر ويكون من وسائل الشرك فيأخذ حكم الشرك بإيه الأصغر بكده يلتئم عندك مقدمة لفهم بقى الباب وما على شكلة من أبواب سواء بقى هنقول في في لبس الحلقة والخيط سواء بقى في مسألة التبرك سواء في مسألة التطير يبقى في النهاية في منها الشرك الأصغر وفي منها الشرك الأكبر طيب. نقرأ بقى مع بعض الباب مش بلاش أسئلة في أخر الدرس. قول باب قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى كل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكل قوله رفعه يعني إزالته بعد يعني ازالته بعد نزوله ودفع منعه قبل نزوله قال ابن كثير في قوله قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هنا ممسكات رحمته قال ابن كثير يعني لا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله أي الله كاف من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون قدم الجر والمجرور على الفعل للحصر والاختصاص فإنه المتوكلون هم الأخص بفضل الله عز وجل وبحصول مراده. ثم أتى بقوله الله عز وجل في سورة هود الحوار لضرب هود وقومه لما استشنعوا عليه الدعوة للتوحيد فقالوا إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسهوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم خضية القدر بتتلخذ ابن القيم بيقول في الآية الأخيرة دية ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها يبقى كله في ملك الله ومشيئته وقبضته وقهره لا يخرج عنه شيء ومع ذلك إن ربي على صراط المستقيم الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيء وحكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى يبقى كل شيء راجع لمشيئته ولأمره ولقدره سبحانه وتعالى ومع ذلك فهو الحكيم فيما شرع والحكيم فيما قدر وهو العدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا في نفس الآية يروى عن مقاتل في تفسير هذه الآية قال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة فسكتوا لماذا سكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيه هو النبي عليه صورة المشكلة عند في الشرك ذيك هي إن هم بيعبدوا أنداد من دون الله يعبدوها عبادة وصريح ليه اللي لك عشان تنفعنا عند ربنا ربنا هو اللي بيستقل بالخلق والرزق والإحياء والموت لكن الوصايا دي تشفع لنا عندهم وقالوا ما نعبدهم إلا إيه اللي إلى الله يزول يعني هو عندهم إن اللي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أنه يحتج عليهم بالمعاني اللي بيقربوا به معاني ربوبية من اللي بيخلق يقول لك ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله في الآية لا يقولون خلقهن العزيز والعليم لا فيش مخالفة ولئن سألتهم من خلقهم هم من لا يقولون الله طيب يجي هنا أقوله بقى قل أرأيتم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما تدعون من دون الله أي شيء الأنداد الأوثان اللي بقى بأشياء شرك اللي يعبدوها عبادة وما يدعى من دون الله على أنه آ على أنه الأولياء والصالحين كل ما الملائكة كل ما يدعى من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أي حاجة إن أرادني الله بضر هل هناك شفط ضر؟ يعني كل ذولات كده يقدروا يكشفوا الضر بتاع ربنا هم هم المشركين معتقنين لا ما كانوا يقولوا ان الأحجار دي ولا الأصنام دي بتنفع الضر أبدا يقولوا لا سؤال مقاتل هنا فسكتوا ما قالوا لا فسكتوا ليه لأنهم لا يعتقدون ذلك طب هل بتعبدوهم ليه يقول لك عشان ربنا بقى اللي يعمل لنا كده فهو ربنا بقوله. طب إنتوا جبتوا الكلام ده منين الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ القرآن المكي ماشي معه كده أنت بجيب لي حاجات مني. طب إن وجدنا أبا على أمه، وإنا على أثريهم مقتدون. طيب أول لو جئتم بأهدا من وجدتم عليه أباؤكم؟ طب ما تؤمنوا بقى بأبل أنا جبتهم؟ لا. آه، إن اللي أرسلتم به كفروا. يبقى هو المحجة هنا كذا. طيب أول لو كان أباهم لا يعقلون شاء. لا. أو كان, أو كان أبو لا يعلمون شيء ولا يهتدون سورة المائدة سورة البقرة أو لو كان أبو لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون ما يعلموش ولا يعقلوا طب أنت بتدعوهم إيه بتسمع كلامهم ليه يبقى ده أمر في الغاية الأهمية إن هو هنا بيستدل عليهم بهذا الايه؟ بهذا الأمر اللي مركز عندهم ومكرم به اللي هو الربوبية أو معان مع بعض معاني الربوبية يقوم يوصل منها الإيه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 كما دل على ذلك الكتاب والسنة واجمع سلف الامة وامتها كما تقدم طيب علاقة الاية دي بالباب ايه كما ان هذه الانداد التي دعيت من دون الله لا تكشف ضرا ولا تمنع نفعا اراده الله بعبده فهكذا لبس الحبقة والخيط والودع والتمائم لا تكشف ضرا أراضه الله ولا تمنع خيرًا أراضه الله سبحانه وتعالى لذلك علاقة بين الترجمة اللي في الآية وبين الترجمة اللي في الباب وبين في الآية عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صف فقال ما هذه قلم من الوهن قال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث أخرج الحاكم صححه وأقرره الذهبي. ولكن الشيخ الباين رحمه الله ضعف اسناده في السلسلة الضعيف طب إيه معنى الحديث؟ يعني إذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، فن ندرس من ثوقي أيضاً يعني إذا كان صححه الحاكم وأقرره الذهبي، ف يعني ليس متفقاً على ضعفه ف لو أنت حتى تقلد الشيخ الألباني لكن لا تمشه تصرد الحديث تقول والله وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال أو بإسناد مختلف في أهل العلم بين مصح ومضاعف لكن نعرف فقه الحديث نعرف فقه الحديث الإمام أحمد هي هو الشرح هنا هيجيب الرواية هي أتم من روایات الشيخ حنعمه غاب إن في جزء منها مروي بالمعنى فهيجيب الرواية أتم ف. يقول رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الرجل المبهم في رواية أحمد صرح باسمه في رواية الحاكم اللي هو من عمران نفس دخلت, دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة حلقة صفر العضد اللي هو هذا عشي هذا العضد فهو حاطت فيها حلقة بسكون اللام حلقة بسكون اللام حلقة صفر الصفر اللي هو إيه النحاس وقيل أن نحاس الجيد أجد أنوع النحاس فقال ما هذه قال من الواهنة قال أبو الأول فيه فائدة الاستفصال شوف النبي عليه الصلاة والسلام لا يسارع بالاغلاظ ولا بالتشديد ولا بالإنكار قبل الاستفصال ما هذه يا, يا ليتاني نتعلم هذا الأدب مسألة أنك تسأل الأول اللي بيعمل حاجة بيعملها ليه ليه ما هذه وقلنا بكده في حديث حاطب آه آه ما حملك على ما فعلت ما حملك على ما فعلت يعني إيه نسمع شوف وفي الأخير قال له أما هذا فقد صدق طيب قال ابو السعادات قال هو ابن الاثير قال الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها مرض كأنه التهف الأعصاب بيبقى من أو العصب اللي بيغزل هنا من عند المنكب من هنا وبيضرب في اتلعك وغالبا ما بيصيب الرجال دون النساء يقول انما نهي عنها لانها انما اتخذها على, أن على انها تعصبه من الالم وفيه اعتبار المقاصد. تهونها عن الخطل والخط لك الحلقة دي لي أرضي. الحلقة دي ما لهاش تأثير فعلي طبي في هذا الألم. هي أي دخلها؟ وهنا ده هي الإجابة على السؤال. لو في حلقة في لها تأثير طبي. آه يبقى ساعتها إيه؟ آه لحكومة حكومة أدوية. بس يثبت إن لها تأثير فعلي. لأني في بعض الحاجات بتبقى من قبيل الدعاية الإعلامية ومن قبيل آه. آه نوع من اللي من نصب الطب كده يعني بمعنى صح هي نصب في, حاجة في كذا حاجة في كذا مجال بس حكمها مختلف لأن اللي اشتراها مشتري على أنها دواء أيوة مشتري مش مش مش على, على أنها دواء مش على أنها واللي مش على أنها هو لابسها على أنها دواء حلاك طبيا إلى الآن ليس هناك أبحاث في ط طلاع المتواضع يعني لا مك أبحث يوثق بها ويعتمد عليها في هذا. مسألة بقى الأساور اللي بتعمل الطاقة وبتزود طاقة الجسم أو الأساور اللي بتعمل البتوزيل للتهاب الأعصاب، الموجات الكهرومغناطيسية، كلام كله كلام غريب. بل العكس النزل لنا منشور بمصادرتها من الصيدليات لعدم وجود نفع طبي له، يعني لعدم ثبوت أثرها الطبي. الأمر برضه في النهاية قيد البحث أنا عنديش جزمي في طبي. لكن بنقول الباب بتاح يبحث من ايه لا طريقة بحثه خلاص اخواني كده تجد ساعت واحد لابس حلقة كده بتشاري من الصيدانيات لا ببلاس على انها عليه. طيب طيب النبي عليه الصلاة والسلام اميله اللي بقى قال له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنة النزع هو الجذب بقوة اخبره انها لا تنفعه بل تضره تضره وتزيده ضعفا تزيد ضعفا في في نفسه ولا في بدنه ولا في الكنين الأصلا تزيد ضعفا في النفس لأنها معصية والنفس التي تتعلق بمثل هذه الأشياء التي ليست بسبب مشروع وليست بسبب أصلا إنما تكون نفوس فيها ضعف ويعاقب المرء بأنه يوكل إلى ما تعلق به يبقى يبقى نفسيا نفسه تضعف بمثل هذا لأنه مخالف شرعي أم عصية لأنه تعلق بغير الله عز وجل فيمكن إلى ما تعلق به طيب هل تضعف يضعف تضعف بد تضعف بدنه أم لا يعني الوهن دوسو بدنه أم لا اختلف شرح الحديث في المسألة دي وذهب بعضهم إلى أنها الإنسان يعاقب بنقيض قصد فقد يكون هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنها سبب لضعف البدن فانك تعاقب بنقيض قصدك انت علقتها عشان ايه عشان ترفع الوهن لا دي تزيدك ايه وهن. والأظهر إيه القول الاول وان كان الثاني محتمل وان كان الثاني محتمل عللها بايه هنا بقى بيقول وكذلك كل امر نهي عنه فانه لا ينفع غالبا شوف السقه العالي فانه لا ينفع وايه غالبا مش لا ينفع ومطلق اصدقاء ده مهمة جدا تيجي تنهى بعض الناس عن أشياء يقول لك إيه أصل فيها مصلحة كده ماشي الم... دي مصلح حجم المضرة قد إيه تم ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الخبر والميس قل فيهما اسم كبير ومنافع أثبت نفع منافع ولكن اسمهما أكبر من نفعهما إيه اللي يحصل تمنع وتحرق يبقى واسمهما أكبر من نفعهما يبقى تمنع يبقى. عشان كده بيقول إيه فكل ما أمر نهي عنه فإنه لا ينفع إيه؟ غالباً. غالباً وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه كلام مهم قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك والفلاح والفوز والظفر والسعادة قلنا بقى حكم الحلقة دي شرك إيه أصغر والأكبر أيوة. نقول يقع فيها الاثنين بحسب قصده فإن قصد أنها تدفع البلاء أو ترفعه استقلالا من دون الله فهذا شرك أكثر ناقد لتوحيد الروبي وإن قصد أنها سبب لدفع الشر أو دفع المرض والله عز وجل هو الذي يملك الشفاء ويملك الضر والنفع أقول له بل لكن هذا كذب على الشرع وكذب على القدر وهي تفتح باب للشرك يبقى تكون شرك أصغر قال المصنف رحمه الله طبعا ده في توضيح لعقبة هذا الفعل القبيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الشرك الأصغر أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك طبعا دي يستدل بيها لكلام الصحابة كلام ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا وده طبعا كبيرة يا الغموس أحب إلي أو خير من أن أحلف بغيره صادقا إيه الفرق ان الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية لكنه لم يشرك لما حلف بغيره صادقا يكون فيها معنى الشرك الأصغر وكذلك أيضا قد يدخل فيها معنى الشرك يقول وأنه لم يعذر بالجهالة توجيه الكلمة دي إيه؟ لأن عمران بن حسين لم يقصد الشرك الأكبر قطعا هو المجهول في الحديث ده من عمران رضي الله عنه وارضاه ولكنه كان يجهل حكم أصلاً. فهو هنا المصنف يقول لم يعذر بالجهالة فذهب بعض أهل العلمي العلم إلى أنه لم يعذره بالجهالة فلم يتركه على جهله ولدما ده ما لوش مشكلة وإنما علمه بلش تد في تعليمه لمنزلة عمران وأغلظ عليه فبين له خطر ما هو فيه يبقى أنه لم يعذره بالجهالة أي بيله معنى الثاني اللي ذهب لبعضه العلم أنه لم يعذره بالجهالة في ترك التغليظ مثل ما كان يفعل مع غيره زي الذي تكلم في الصلاة عطس فحامد الله في الصلاة ولما سامع رجل عطس حشمته في الصلاة يعني وكان الرجل الذي باله في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم اتعمل معهم برفق ورقة شديدة ولعل الكلام الثاني ده هو الاقرب للصواب، ان لم يعذره بالجهالة اي غلظ عليه وشدد عليه مع انه كان يجهل على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع بعض الجهل من الرفق وترى والتمهل في الإنكار عليهم وتعليمهم وده العلماء بيواجهوه بمنزلة الصحابة فالتعامل مع الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام واللي كانوا يعيشوا في المدينة غير التعامل مع الأعراب الجفاء الذين كانوا يتعاملوا مع الصحابة اللي لهم سبق في الإسلام غير التعامل مع حدثاء العهد بالإسلام يعني مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة في يده خاتم من إيه؟ من ذهب عمل معه إيه ده نزعه وألقاه في الأرض ألقاه في الأرض ولما رأى ابن عمر يلبس أحمر فأعرض عنه عشان يكلمه فهو أنت في النهاية في بعض الصحابة يكون يتإنكر عليهم أشد من إنكر على غيرهم لمنزلتهم من نبي صلى الله عليه وسلم ولاحتالهم ذلك وأيضاً لبيان خطورة المسألة ولبيان خطورة المسألة. طب لماذا نقولش هنا إنه لم يعذره بالجهل بأن هو القضية المعروفة بعدم العذر بالجهل في الوقوع في الشرف. قال ابن عسaimin وفي هذا الكلام نظر فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعدما علمت وبعض الروايات وإن كان إسنادها ضعيف إنك لو مت بعدما ما علمت وهي عليك ما أفلحت أبدا فيها بعض لفظ بعد ما علمت ابن عثمان رحمه الله رد هذا الكلام وقال هذا كان في نظر إنه يكون معناه عدم العذر بالجهل مطلقا طبعا هيجي معنا دلوقتي إن هيجي معنا بعد كده إن شاء الله قضية العذر بالجهل وهنشوف بقى مذهب حد في البقى؟ في البقى؟ قول المصنف اللي هو شيخنا محمد عبد الله في المسألة وكلام وكلام الشارح نفسه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. طيب وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك وده هو المعنى بمعنى فرق عدم العذر الجواب. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق له يعني للإمام أحمد أيضا عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة بسكون الدال فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك الحديث الأول المرواية الأولى أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند وصحها الحاكم وأقره الذهبي وضعف في إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله أيضاً. اللي هي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له والرواية الثانية اللي هي من تعلق تميمة فقد أشرك دي صحح إسنادها الشيخ الألباني موافقة للحاكم وللزح ما معنى من تعلق تميمة يعني علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر عليه هنا هنفرع مسألة من تعلق تميمة للزينة في الواقع يسمى اسمها تميمة بالمعنى الشرعي لكن هيمنع منها أيضاً ل للمشابهة ولسد الزراعة لإنه منهي عن التشبه بأهل الفسوق وإحنا عندنا إن البدع والشرك الأصغر أشد من من المعاصي طبعاً خلينا القاعدة إن الشرك الأصغر أشد من الكبائر ذي مش مش على إطلاقها كده ذي مش على إطلاقها يعني. المسألة دي تعرفها فيها تفصيل في بعض أنواع من الشركة الأصغر اللي عداها العلماء شركة أصغر لا بي بيكون في بعض الكبائر أشدتها يعني مثلا زي لو واحد حلف بغير الله عز وجل حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام بغير قصد الاه بغير قصد عظيم على الله عز وجل هو المعنى الحلف دل... المشهور أو بأبيه إن الله يذكركم أن تحلفوا بالأمانة تحلفوا بأبيك حلف بأبي حلف على ولا مثلا إنه يزني بمرأة هل في علماء فصل في المسألة دي؟ لا طبعا المسألة دي أشد وأضر شو كامل يعني أنا عايز أقولك المسألة مش على إيه مش على إطلاق أيوة الدنيا وسلم. اعلم بس يعني انا عايزك تخطي دي ذهنك كطلب علم ان دي مسألة حتى عايزت بحسن لكن احنا هنقبل كلام المصنف وان فعلا هو بيقول كلام ده مستند لاثر للصحابة منها اثر ابن مسعود احنا قلنا ولكن المسألة لها تتمد بحث وفيها تفصيل ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها طيب تعريف التميمة باهم قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام قوله فلا أتم الله له يبقى تميمة هنا مش شرط الخرزة بقى يبقى كل ما يعلق لدفع العين الخرزة ونحوها. و نحوه. ممكن تلاقي عند النساء المرأة المقبلة على الزواج بتشتري الشبكة. تشتري الشبكة. تروح تشتري خرزة زرقاء سلسلة كده فيها خرزة زرقاء أو تشتري سلسلة عليها خمسة وخمسين أو المصحف هيجي في كلام دلوقتي. ماشي بس مش مصحف لأن ده مش مصحف هو شكل مصحف. هبا تمامه ورد لإنه شكل مصحف ده مش حاجة مصحف. افتح فوش قرآن. أبصر. وكذلك الـ الـ الحاجات اللي بتعلق على أبواب الشقق برضو عريس الجديد أو الشقة الجديدة بيعلقوا على أبواب الشقة كده خمسة وخمسة أو عين, عين شكل عين كده عشان خطر ايه تمنع الحسد كل ده تمائي كل دي اسمها ايه تمائي طيب قوله فلا أتم الله له فيها معنيات معنى الأول معنى الدعاء عليه يدي عليه أن ربنا ما يتمملوش له أمره فعلق تميمة فلا أتم الله له والمعنى الثاني أنه خبر بيقول لك إلا هيعلق تميمة هيخذل ولن يتم أمره وعلى الوجهين هو خاسر لأنه لو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قمن وحلي بالإجابة وإن كان إخبار فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه الصادق المصدوق قوله من تعلق ودعتنا ودع الشيء اللي يخرج من البحر هو الصادف اللي يخرج من البحر أيضا كانوا يتقون به العين قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال يعني لا جعله الله في دعة وسكون بدع له أي عليه أيضا طيب وفي رواية وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير, المكتوبة دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه قلنا فيها المعنياء لو أرادوا ذلك استقلالا عن الله وأنها تنفع بذاتها وتضر فهذا شرك في الربوبية أكبر ناقض لتوحيد الربوبية وإن أرادوا أنها أسباب يعني ربنا جعلها أسباب لهذا المعنى فهذا كذب على الشرع وغيبون على الله وعلى القدر فتكون شركا أصغر بهذا المعنى قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سياق الحديث الأتم أن حذيفة رضي الله عنه دخل يزور مريض فرأى في عضبه سيرا يعني خيط أو سرجل فس قطعه لأن علمه منه أندا أن تميمة من أجل دفع الحمى تميمة من أجل دفع إيه الحمى فقطعه ده انكار منكر باليد من راى منكم منكرا فليغيره بيده وايضا فليغيره بيده هي في الـ تمام ال مش مش دي مش بداية التدرج في التغيير انما ده تمام الصلاحيات ليك تمام المأذول لك في شرع انك لك أن تزيل المنكر حتى ولو بيدك حتى ولو بيدك لكن الصح انك تبدا الأول بالإيه التعليم في واحد جاهل تعلمه فإن علمته فابى فعه تقول له ده حرام انت خلاص عرف انه حرام تقول له ده انت بتعمل الحرام ليه ما هو ربنا كده يسخط عليك ربنا هي هيعاقبك يبقى اسمه الوعد طب ما ارجعش يبقى الزجر اللي هو انت تقف باذن ربنا في يوم من الأيام انت ربنا هيسالك فيه ناقص والزجر وبعدين التغليظ عليه واستعمال استعمال الايه اليد طبعا الصحابة لما كان يروح يزور واحد مريض صحابه قدر كبير نجوم ف رضي الله عنه حذيفه رضي الله عنه ارضاء حذيفه اليمانه اللي هو كان ايه صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام كان له منزلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن دونه فالخير بقى لما يروح يلاقي واحد كده ينزعها منه بقوله هو عنده ما يفعل ما يدعم ذلك طيب قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيها النوعين الشرك الأصغر والشرك الأكبر يعني ممكن ان بعض الناس يبقى مسلم موحد، لكنه ملتبس ببعض أنواع الشرك الأصغر والآية أصلا في مين؟ الآية أصل لمضربها في مشرك مكة الذين كانوا يقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق فيؤمنون به خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا ومع ذلك هم مشركون معه غيره في العباد طيب قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى ابن عسلمين يقول من هنا للسبب يعني بسبب الحمى من لبيان السبب خيط من الحمى يعني بسبب الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى ورأى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضبه فإذا فيه خيط فقلم هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وحاجز الحجاب كده فقطعه وقال لو ميت وهو عليك ما صليت عليه شوف التغليظ في هذا الباب ومسائل العقيدة ينبغي أن لا يتهاون فيها ويتعلمها للناس والتشديد عليهم في هذه المثألة وفي إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب حتى ولو يعتقد أنه سبب ليه؟ شوف فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها وأما التمائم والخيوط والحروز جمع حرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه أخذ منها بعض العلماء جواز إطلاف آلات الله. تلاف السجائر علبة <تلاف> السجائر تلاف الخمر <تلاف اللي هو المحرم لذاته تلاف كتب السحر تلاف كتب البدعة, <تلاف كتب البدعة> طبعا كل ده يراعى فيه كلام ابن القيم <قال> لا تنكر، لا يزول المنكر ويخلفه ويخرفه منكر اكبر منه مهم جدا طيب قوله وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون فزيف اترجى الله عنه؟ استدل حزيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لي لشمول الآية له ولدخوله في مسمى الشرك فإن الشرك الأصغر بيسمى شرك والآية لها مناطات متعددة والعبرة بعموم اللغ فيبقى لها مناطات متعددة فهذا من مناطات الشرك وده مهم جدا في فهم التفسير لان كان متطالع بعض التفسير للصحابة وتلاقي بيقول بقول خلاص بعض ناس يقفل دماغه على القول ده فقط لانه ده القول الوحيد اشفر بسل كده ايه تفسير ابن عباس لما لم يحكم بمأنز الله فوليك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر احد مناطات أحد الاية كفر دون كفر فما بالك أقوام نزع عنها كل السياقات وكل المناطات وعلقوها بمناط واحد بل عبدوا من يخالف ذلك مبتدعا ورموه بكل نقيص وده من الجهل بمسالك السلف في التفسير حد أذنوا سبحانه يقول وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كمالهم يبقى الصحابة عندهم إلمان جيد واضح جدا وعميق بمسائل التوحيد وعلمهم بما هو ينافي أصل التوحيد يعني يفضي إلى الخروج من الإسلام بارتكاب الشرك الأكبر وما ينافي كماله أي الواجب يعني يكون شركا أصغر ويظهر ذلك من جودة استدلاله يبقى لنا مسألة تتعلق بهذا الباب وليست مذكورة فيه ولكنها مذكورة في حاشيات الفضل وهي مسألة تمائم القرآن تمائم القرآن ما معنى تمائم القرآن؟ معنى أن يتم تعليق شيء من القرآن آيات في عنق الصبيان أو تعلقها بقى على الباب أو يزاكل من باب دفع العين لدفع العين طيب هي نفس باب التمائم لأنها علقت لدفع العين لكنها مش خرجة لكنها قرآن دي وقع فيها خلاف بالاستلاف فيروى جوازها عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وطبعا يوروى المنع عن غيرهم اللي هو ابن مسعود وابن عباس وابن عكيم وحذيفة وعقبة بن عامر كل هؤلاء على المنع طيب الراجح فيها اختاروا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره القول بالمنع ليه لعموم أدلة النهي النهي عن التمائم نهي عام فلم يفصل بين تمائم القرآن وبين غيرها ثانيا سدا للذريعة فمن اتخذ تمائم القرآن يوشك أن يأخذ غيرها ثالثا منعا لانتهان القرآن لأنه يحمله المعلق لهذا القرآن في أثناء قضاء الحاجة وفي أحوال لا يصح أن يحمله فيه. لكن يبقى معرفة أن هذه مسألة خلافية وقع فيها نظر واجتهاد من أيام الصحابة فما بعد آه. كانوا يعلقونها على صبيانهم لتحفظهم من العين ومن المث وغير ذلك هاي عليها بقى مثال مشهور اللي هو تعليق وضع المصحف في السيارة في واحد المصحف في السيارة في الطبلو كده عشان مش ما بيأكلش فيه فسوح حطه كده ليه يقول لك ده بركة ده يدفع للشر نقول والله المسألة دي مسألة خلافية والأولى في حقك أنك إيه أنك تجينه لعموم المنع والمنع لامتهان وغيرها الله أعلم فيه مثال المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك التغليظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها وقال له فإنك لو ميت وما وهي عليك ما أفلحت أبدا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل قصة الحديث صافح تسعة وأمسك عن واحد فقالوا ما بلك صافحت تسعة وأمسك عن واحد قال إنه قد تعلق تميمة فنزعها الرجل فصافحه النبي صلى الله عليه وسلم فكل ده من التغليد الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليهم أفلح وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لو قلنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه مرضى وهذه فعلا فيها شاهد لذلك الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة أنه لم يعذر بالجهالة عندكم إيه؟ يعذر؟ لا حط اللم لم أنه لم يعذر بالجهالة فقال ليه فقلنا لم يعذر في التغليظ والشدة عليه الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا لسببين قلنا لأنها تضعف النفس وتوجب تعلقا لها بغير الله فيوكل المرء إلى ما تعلق به ثانيا لأنها تصد عن الأخذ بالأسباب الصحيحة هتخيل بقى مثلا واحد عنده تعب التهف الأعصاب بدل ما يروح ياخد حقن ولا يروح ياخد فيتامينات ولا يروح ياخد أدوية مسكلة ولا حاجة معلق شوية صوف ولا رابط إيده في حيث تصوفة واعد بها يبقى إيه اللي يحصل يبقى التعب هيزيد يبقى المنع أيضا من الأخذ بالإيه بالأسباب الصحيحة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك سبق في البسألة الثالثة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وأيضا هو أحد ومروين عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحاح الحاكم والذهبي وصحى استدد شيخ الألبان السامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك لو واحد سخ عنده حمى إما وقعت به أو خيف تقع به الاثنين إما الدفع إما الرفع فتعلق تميمة لذلك فتدخل أيضا في قوله من تعلق تميمة فقد أشر التسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصدر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة إيه آية البقره قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموا قال ابن عباس هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهي قولك وحياتك وحياتك يا فلان وحياتي وغير ذلك فهي من دي الحلف بغير ذلك وحياتك وحيات فلان دي شرك أصغر فابن عباس أيضا استعملها في تفسير قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أعلموا وهيجي معنا في الباب رقم 41 تفصيل ذلك ببدأ يعني الآية بتاعة البقرة وأي صور البقرة وتفسير ابن عباس لهذا هي عنا في الآية الباب إن شاء الله. مسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك يعني لو واحد علق ودعه بسبب العين دفع العين أو رفعها هو من ذلك أيضا من تعليق التمائم ومن الشر. الحديث عشرة الدعاء على من تعلق تميما أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. ودي طبعا تأتي بعد ما تعرفنا فإن هذه تميمة حكمها كذا فإن أبى وإن أصر على ما فعل أقول له خلي بالك بقى أنا كده هادئ عليك وقول لك اللهم لا تتم له بشيء لا أتم الله لك الخير. ودي الظبط مروية في أكثر من حديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدتم من ينشب الضلة في المسجد فقولوا لا ردها الله إذا وجدتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارك فده في تغليظ وقد يستعملها بعضهم كمدخل للإنكار إن أكتدي عليه الأول فهو يقول أكتدي عليه ليه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة ان نحن على من فعل ذلك وبرضو كل ده مربوطة بإن الأصل تعليم الجاهل ثم وعظه ثم زجره ثم الإنكار عليه طيب نقف هنا نستغفر مرة قادمة إن شاء الله قل قول هذا وأستغفر الله إلي ولك سبحانه وتعالى